في سننته وعلى وجهه ضايا البلاغ كنت القى محاضره جلست انجلس بامريكا وبعد المحاضره امسك بي شاب امريكي اسود وضمني الى صدره وبكى ضما عنيفا وبكى بصوت مرتفع ثم قال لي كلمات والله ما نسيتها ولن انساها ما حييت قال لي في ترجمة حرفية تقريبا والله سأسألكم بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة لما تردتم أبي وأمي يموتان على الكفر أين أنتم خاطب الشباب الذي شغل ببعض مسائل الأحكام أين أنتم من الدعوة أين أنتم من البلاغ أين أنتم من التحرك بين أهلنا ابتداء بين المسلمين ثم لنبلغ هذا الدين لأهل الأرض بلغات الارض من يتحرك للدين من سيحمل هم الدين من سيحمل هم الدين إذا كعرت من سراب فيه تمت وعلى وتهي شضايا ندم فيه انتهيتم